بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصليت اياته قرانا عربيا قرانا عربيا لقوم يعلمون بشرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لا تكفرون بالذي خلقنا رد في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون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 ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فنعرو مثوا لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسُ مِنْ دُعَاءِ الْخَائِرِ وَإِمَّا يَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رات ايتموا ان كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا فلافاق وفي انفسهم سنريهم اياتنا في اللافق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريئه من لقاء ربهم أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ